وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدل على, على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وهم له ناصحون.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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أَن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِينَ جَانِبِ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنَّ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 اِنَّ يَا مُوسَى اِنِّي أنا الله رَبُّ العَالَمِينَ وَاَن اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ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 قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هُمَا ۚۖ صَادِقِينَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثمرات كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا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 أَفَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَائِقُهُ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أُوَيْنَ أُوَيْنَهُم كَمَا غَوِينَ تَبَرَّرْنَا إلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ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 فما كان له من فئة ينصونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 وهي لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين